إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوهُ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله سَبْعَ ضَهَهُم بِبَعْضٍ لَهُ هُدِمَت صَوَامِع وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِد يُذْكَرُ فِيهَا وَمَسَاجِد يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ من ينصره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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر وَطلَة وَقَصلٍ مشيد أَفَلَم يَصِيرُوا فيِي الأرض فَتَكُونَ لَهُ قُلوبُ يحقِلونَ بِهَا فَتَكَُ لَهُم قُلوبُ أَقِونَ بِهَا أَوأَذَانُوا يسْمَعونَ بِهَا فَإِن نَحَا لا تَعْمَلُ أَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَلُ قُلُوبٌ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإَِّا يَوْمًَا ع دَ رَبِّكَ كَأَلْفِسَنَةٍ مَِّ تَعُدُّ وَكَأَين مِن قَرْميَةٍ أَمْ لَْتُ لَهَا وَهِي غَالِمَ فَُّ أَخَدُهَا وَإِلَهَمَصين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 والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به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 وا أَوماتُ لاَا يَرزقَّهُم اللهَّ رِزطًا حَسَنَا وَإِن اللهَّ لَهُ خَر الرازق لاُدْ خلََّهُم مدَخَن يضونَ وَإِ الله عَم حَم